فهذه بداية في هذا المعهد معهد أهد الحديث والأثر نسأل في هذا اليوم المبارك يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي القادة لعام ثلاثة وثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي نعم كم؟ الحجة ولا ذي الحجة نعم موافق للسادس والعشرين من شار ذي الحجة لعام ثلاثة وثلاثين بعد أربعمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بداية مباركة ترضيه عنا وتسلك بنا سبيلا إلى رضوانه وجنته وإلى محبته جل وعلا ونرزقنا سبحانه الفقه في دينه والعمل بالتنزيل و يرزقنا الثبات على الحق ولا نبدل في دين الله ولا نتلون في دين الله سبحانه وتعالى وكما سمعتم التنبيهات والمستويات سنتبعكم بها إن شاء الله بالنسبة لباقي المستويات على الموقع إن شاء الله وتعالى واليوم السبت اليوم الأحد الدرس هو عقيدة ومنهج العقيدة كتاب الاصول الثلاثة للامام المجدد الشيخ الإسلام محمد العدل وهاب والمنهج أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله وسنبدأ بكتاب أصول السنة إن شاء الله تعالى وسيكون الدرس ساعة يعني 45 دقيقة ساعة إلا ربع وننصرف بقدر استطاع قبل المغرب بربع ساعة إن شاء الله حتى تسنى الإخوة لعندهم نساء في مركز اللغة العربية من ساعه ان شاء الله قبل المغرب بربع ساعه يا بواحد مسؤول عن الوقت قبل الاذان بربع ساعه ينبهنا ممدوح انت مسؤول عن الوقت الأذان. قبل الأذان. شوف الاذان في التقويم كم في النتيجه وقبل الاذان بربع ساعه ان شاء الله الكل ينصرف ان شاء الله وتعال نعم إن شاء الله اللي سؤال يعني لا يكثر الكلام في الدرس على الوقت لكن يكتبه في ورقة نعم والاسئلة ايضا خاصة بالدرس اما الاسئلة الخاصة او التي خارج الدرس ارجو يعني لا تأتين اسئلة خارج الدرس او اسئلة خاصة يعني من اراد ان يسأل على الهاتف او بعد الدرس ان شاء الله الى السيارة واما الاسئلة فخاصة بموضوع الدرس فيما يتعلق بالدرس لان المنهج طويل كما تعلمون سبع كتب والمطلوب اننا ننتهي منها في ثلاثة اشهر في ثلاثة أشهر مع الاختبارات أو بعدها الاختبارات إن شاء الله فارجو يعني الاسئله تكون في يعني ما يفيد وفيما يتعلق بالدرس والاسئله الخاصة او خارج الدرس هي تكون بعد الدرس إن شاء الله نعم نعم نعم طبعا الدرس السابق الدرس السابق في كل مادة سنراجع الدرس الذي قبله إن شاء الله الدرس الذي قبل في كل مادة سنراجع الدرس الذي سبق دراسته ان شاء الله فلا بد أن تكون حاضر الذئب وتستعد للسؤال في أي لحظة والسؤال ليس الذي يرفع يده وإنما ستفاجئ باليد مشار اليك قم أجب فان شاء الله أرجو أن تستعدوا للمذاكره والإجابات إن شاء الله تعالى الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته نعم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 نعم فهذه الرسالة كما سمعتم لرجل, لرجل لقب بإمام أهل السنة والجماعة هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذي قال في حقه الأئمة والعلماء لقد نصر الله الأمة برجلين وعز الله الملة برجلين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنه يعني محنه خلق القرآن حينما أراد ثلاثة أمرا من أمراء بن يومية أن يحملوا الناس على القول بخلق القرآن فقام الإمام أحمد رحمه الله وثبته الله سبحانه وتعالى وقال قولة الحق وخرج من هذه المحنة بلقب إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى ومناقب الإمام أحمد كثيرة كتب فيها ابن الجوزي مؤلفة وغيره رحمه الله تعالى ويكفي في بيان علمه وفضله كتابه المسند مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من مصنفاته فهو إمام معروف ومشهور من أهمة لقب بإمام, بإمام أهل السنة والجماعة في زمانه رحمه الله تعالى ولابد حينما تدرس كتابا أن تعرف من هو مؤلف هذا الكتاب لأن القلب يتأثر بما يدرسه وما يتعلمه فلا بد أن تعرف من هو شيخك وما هو الكتاب ومن مؤلف الكتاب حتى تكون على بينه من سلفية كل ذلك نعم وارجو أن تقسم الوقت النصفين إلى قبل المغرب ربا نعم, نعم. Zacznę إسناد, إسناد الرسالة إلى مؤلفها فهذه الأصول السنة الخمسين أصل صحت نسبتها للإمام أحمد وهي من رواية عبدوس بن مالك العطار ومن يروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإسناد في العلم مهم جدا قال ابن سيرين رحمه الله محمد ابن سيرين من العمى في زمانه قال رحمه الله تعالى إن هذا الإسناد دين فانظروا عمن تأخذون دينكم والسلف قالوا لو الاسناد الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابس فالاسناد في العلم أمر مهم جدا فهذه الرسالة أصول السنة صحت نسبتها إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن دقتهم يقولون في, سنة في شهر كذا في سنة كذا بمكان كذا وهذا من الدقة في العلم والأمانة في العلم فإن أشد الناس سرقه الذي يسرق العلم وأشد الناس كذبا الذي يكذب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وذلك بالتجر على الفتيا والتصدر قبل التاهل في العلم والعياذ بالله تعالى نعم. نعم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصول السنة عندنا الأصل هو ما يبنى عليه غيره قال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله فهي أصل الدين واساس الملة التوحيد لا إله إلا الله والسنة في اللغة هي الطريقة ومنها ومنه قول الله عز وجل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وفي موطن تحويلا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعونا سنن من كان قبلكم ومنه قول انس رضي الله عنه السنة أن يبيت عند البكر سبعة وعند الثيب ثلاثه فليس المراد بالسنة هنا المرتبة دون الفرض كما عند الفقهاء ليس المراد المرتبه دون الفرض كما عند الفقهاء وانما المراد بالسنه هنا هي الطريقه والمنهج والسبيل فالسنه لغة هي السبيل والمنهاج واصطلاحا السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعله او تقريره او صفه من قول او فعل او تقرير او صفه هذا عند المحدثين اما عند الفقهاء فان السنة مرتبة دون الفرض اقل من الفرض فيقولون هذا الشيء واجب او فريضة وهذا الشيء سنة او مستحب يبقى اذا السنة لغة ما هي الطريق وعند المحدثين السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه وعند الفقهاء السنة هي مرتبة دون الفرد مرتبة دون الفرد أو الفريضة قد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا المراد عندنا يعني نحن أهل السنة والجماعة وأهل السنة سموا بهذا الاسم لالتزامهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسموا بالجماعة لأنهم يحرصون على الاجتماع ويحذرون من الفرقة والاختلاف والمراد بالجماعة الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كان المتمسك هذا رجلا واحدا وعصاه كل الناس هو المتمسك بالكتاب والسنة فهو الجماعة كما قال السلف الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ما وافق الحق. ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ومن علامات أهل السنة أنهم لا ينتسبون لشخص ولا لمنهج إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه عليه الصلاة والسلام. بخلاف أهل الأهواء والبدع. فإنهم اما أن ينتسبوا إلى بدعة ابتدعوها كما هو الحال في المعتزله والجبرية والقدرية والمرجئة والخوارج ونحوه أو ينتسبوا إلى رأس من رؤوس الضلال كالجهمية نسبة إلى الجهم صفوان، والمعت، ايضا من الأشاعرة نسبة أبي الحسن إلى أبي الحسن الأشعري، وإن كان قد تاب وحسن توبته رحمه الله تعالى، أو الكلابية نسبة إلى محمد بن سعيد بن كلاب، أو غير ذلك من أسماء رؤوس الفرق الظالم، أما أهل السنة ف. إن قائدهم وإمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله فإن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الإمام وهو القدوة صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام وهذه الأصول أيها الإخوة اصول السنة ليس فيها اختلاف بين أهل السنة ومن زعم أن هناك أنه هناك ثمة اختلاف بين أهل السنة في هذه الأصول فهو كاذب ليس بصادق فهذه الأصول تستذكر الإمام رحمه الله ليس بين أهل السنة فيها خلاف ولذلك يصير المخالف لها على غير السنة والسبيل ومن هنا يبرز لك أهمية دراسة هذه الأصول أصول السنة بد أن تفهمها جيدا وأن تعيها جيدا لأن بها يتميز أصحاب الحق من أصحاب الباطن ويتميز أهل السنة من أهل الأهواء والبدع ولذلك يا أخي احرص على هذه الأصول فإنها مهمة جدا لا سيما وأن واضعها هو إمام من ائمه السنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى نعم نعم قال رحمه الله تعالى اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والابتلاء نعم قال رحمه الله تعالى اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاصل الاول والاصل الثاني هو الاقتداء بهم وماذا كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الكتاب والسنه يبقى الاصل الاول التمسك بالكتاب والسنه وهو الذي كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتعريف الصحابي هو من يعرف من الصحابي نعم سامح نعم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به نعم ومات على ذلك وإن تخللت حياته رد وما ذكره بزكريا النوى في مقدمته من راى النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب يقال من لقي حتى يدخل في ذلك العميان من الصحابة رضي الله عنه ولذلك تعقب النووي وغيره من أهل العلم ممن ذكروا في تعريف الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أن يقال من لقيه وقولك مؤمنا به هذا يخرج من لقيه وهو كافر به كأبي جهل وأبي لهب لقي الرسول عليه الصلاة والسلام ورأوه ولكنهم كانوا غير مؤمنين به فلا يسمون بالصحاب ومات على ذلك وهذا يخرج من ارتد ولم يعود إلى الإسلام فإن هذا ليس بصحابي والعياذ بالله التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ليس إلا كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الذي كان عليه الصحابة والذي يجب أن ترجع إليه كل الأحزاب وكل الجماعات وكل المسلمين لكي يتحدوا ولا يتفرقوا يجب عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والكل يقف مستظلا بتلك المظله العظيمة كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك فإن الاختلاف يقع بين الناس بقدر ما يقع بينهم من ترك الكتاب والسنة كما ذكر مفاده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الاختلاف يقع بين الناس بقدر ما يتركونه من الكتاب والسنة إذا تركوا شيئا من الكتاب والسنة يقع الاختلاف وكلما تمسكوا بالكتاب والسنة حصل بينهم التراحم والألفة والوفاق لأن الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فعدم التفرق يكون ب بالاعتصام بكتاب الله جميعا قال رحمه الله تعالى والاقتداء بهم والصواب أن هذا هو الأصل الثاني وهذا منتزع يعني الأصل الأول التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق وحبل الله هو الوحي الكتاب والسنة والاقتداء بهم وهذا منتزع من حديث الارباط ابن ساري رضي الله عنه ان هو حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعيش منكم في الحديث وفيه فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا ستكون هناك فرق وجماعات وأحزاب فما المخرج الذي حدده وبصرنا به أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين يقول العلماء إن هذا العطف وسنه الخلفاء الراشدين عطف ها عطف بيان وليس عطف مغايرة لأن سنة الخلفاء الراشدين لا تغاير سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وإنما تبين هديه وسبيله وسنته صلى الله عليه وسلم فهذا العطف وهذا أمر مهم هذا العطف في هذا الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عطف عطف بيان وليس عطف مغايرة وهذا من أنواع العطف. يبقى إذن لكي تفهم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته لا بد أن ترجع في هذا الفهم إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن رام سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمدا على فهمه وذكائه دون الرجوع إلى فهم الصحابة فلا بد أن يخطئ. لا بد أن يضل السبيل. يبين المرجع في فهم كتاب الله وفي فهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الذين زكاهم الله في كتابه وزكاهم الرسول في سنته قال الله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال سبحانه ومن يشاغق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يشاغق الرسول قال ابن القيم يعني يصير في شق في ناحية وجانب والرسول في شق يعني في ناحية آخر أخرى وجانب آخر من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءة مصير المرجع في فام كتاب والسنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك انظر ابن... لمقدمه تفسير ابن كثير مثلا ذكر الحافظ رحمه الله أن التفسير يكون تفسير القرآن بالقرآن فإن لم نجد ففي السنة وإلا نرجع إلى من إلى أقوال الصحابة وقد رأينا في زماننا جرأة عجيبة على أقوال الصحابة يقول أحدهم ما لنا قول ابن عباس في آية الحاكمية ومن لم يحكم بما نزل الله فولا يكفرون قال لا, لا يلزمنا قول ابن عباس لا يلزمك قول رجل قال الرسول في حقه كما في البخاري في أعلى مراته بالصحة اللهم علمه التأويل يعني التفسير لا يلزمك قول هذا الرجل أجل يلزمك قول من إذا لم يلزمك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير القرآن وهو اعلم رجل عن الصحيح على خلاف بينه وبين المسعود في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى إذا من الحراف الشديد ان نبتعد بالفهم في فهم الكتاب والسنه عن فهم الصحابه رضي الله عنه لا بد ايها الاخوه ان نتربع على ذلك وان نتهم عقولنا وافهامنا اذا خالفت افهام الصحابه وعقول الصحابه رضي الله عنهم لانهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاه والسلام وهم قوم كما قال جماهير السلف أي واحد من الصحابه أفضل من سائر التابعين رضي الله عنهم جميعا لأنهم نالوا شرفا لم يشاركهم في أحد هو شرف الصحبه هل شارك الصحابة أحد لم يشاركهم أحد ذلك على الصحيح خلاف بن عبد البر المالكي على قول جماهير السلف أن أي صحابي ولو أعراب الصحابة أو وقع من وقع منهم في الكبير ويقيم عليهم فارحد كل منهم أفضل من سائر التابعين الذين أتوا بعده لنيلهم شرف لم يناله أحد غيرهم هو شرف الصحبه الذي رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه نعم إذن هذا الأمر مهم جدا لا بد كتاب وسنة بفهم سلف الأم وإلا الآن كل يبدأ الكتاب والسنة الخوارج لما خرجوا بدعتهم على الرسول وقال ذلك وإصراع أعدل يا محمد حرقوس بن زهير خرج بالكتاب والسهم ولما كفروا اصحاب رسول الله اعتمدوا في هذا الفهم المغلوط الى الكتاب فقالوا ان عليا ومعا إن, ان ابا موسى إن, ان عليا حكم الرجال في كتاب الله حكم ابا موسى الاشعاري وعمر بن العاص والله يقول ان الحكم الا لله فكفروا عليا رضي الله عنه هذا فهم خاطئ لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إبا لا يكفي أن تقول إنني متبع للكتاب والسنة وتفهمهما بفهمك أنت لا لا بد أن ترجع بالفهم إلى فهم الصحابه فهم الصحابة هذا الكتاب والسنة أين يوجد إلا في كتب السلف هل أحد ينقل قول الصحابة والتابعين والعلماء والائمه إلا كتب السلف لا يوجد في كتب إلا كتب السلف لذلك مثل هذه الرسالة وريقات صغيرة قليلة, قليلة العدد ولكنها غزيرة المبنى والمعنى والفائدة نعم نعم قال رحمه الله في الأصل الثالث وترك البدع البدع لغة ما كان على غير مثال سابق ما كان على غير مثال سابق ومنه قول الله عز وجل عن نبيه عليه السلام قل ما كنت بدعا من الرسل يعني لست بأول رسول инما سبقني غسل من قبل والبضعة ضناحا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى فقولك طريقة في الدين مخترعة هذا يخرج أمور الدنيا فالدراج النارية هذه هل كانت موجوده أيام الرسول يبقى هي بدعة في اللغة ولا لا بدعه في اللغة لكن اصطلاحا هل هي بدعه لا لماذا لأنها في العادات وليس في العبادات لك بعض التكفريين الخوارج الجهال زاره رجل يركب دراجة نارية فخرج واحرق هذه الدراجة فقال لما؟ قال لأنها بدعه ولم يفرق بين البدعه في اللغة والبدعة عند أهل الصلاح نعم هي بدعه في اللغة لم تكن موجودة أيام الرسول ولكن هل هي حرام في العادات؟ لا فما كان سيارات طيارات متسكلات ودراجات لم تكن موجودة أيام الرسول الصلاح. لكن هذه ليست متعلقة بالدين، هي بأمور الدنيا، والنبي عليه السلام كما قال كما في البخاري أنتم أعلم بأمور دنياكم، فالبدع طريقة في الدين مختارة، فهذا يخرج أمور العادات، ولذلك قال العلماء الأصل في العبادات التوقف والمنع، والأصل في العادات الإباح. لأن هذا يناسب إكرام الله عز وجل لبني آد الذي قال عنه سبحانه ولقد كرمنا بني آد وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا قال وكل بدعة فهي ضلالة انظر إلى أصول السنة عند أهل السنة كلها منتزعة من النصوص وكل بدعة فهي ضلال هذا جزء من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رق المنبر يوم الجمعة قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهد وفي رواية وأحسن الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة هكذا قال الرسول عليه السلام وكل محدثة بدعة وكل من الفاظ الشمول والعموم تدل على ان كل محدث في الدين بدعه وكل بدعه ضلال في بيدان كل بدعه في الدين فهي ضلاله ولكن قد يشكل على ذلك بعض النصوص منها ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه انه جمع الناس على ابي بن كعب في صلاه التراويح وكان الحال في عهد الصديق ابي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافه عمر أن الناس يصلون اوزاعا متفرقين فقال عمر رضي الله عنه لو جمعتهم على قارئ واحد فجمعهم على ابي بن كعب رضي الله عنه جمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال نعمة البدعة هذه. ومعلوم أن لفظه نعمة من أساليب المدح من الأمذم والقتل المدح، فكيف يقول عمر على أمر متعلق بالعبادة نعمة البدعة؟ والرسول يقول كل بدعة ضلالة. من الجواب على ذلك؟ نعم. البيده عليه السلام مثل نفسه اما هذه ارفع صوتك <تصفيق> <تصفيق> نعم فالوجه الاول وهذا من تصل له شيخ الاسلام ابن تيم رحمه الله ان المراد بالبدعه هنا البدعه في في اللغة البدع اللغوية لم يكن لها مثال سابق ولكن قد يشكل على كلام شيخ الإسلام أنه كان لها مثال وليس لها مثال ليس لها مثال وهو, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ليلتين أو ثلاثا وراد أن يخرج عليهم في الثالثة أو الرابعه على كلافهم في الرواية فوجد المسجد قد اقتضى ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لم يخرج إليهم وقال لهم إني خشيت أن تفرض علي فلما مات الرسول عليه السلام وزالت هذه العلة بقي الأمر في خلافة الصديق على هذا ثم اجتهد عمر فجمع الناس وأقره الصحابة ولم يخالف أحد في ذلك رضي الله عنه وأرضاه نعم ف أقروه على ذلك ولكن قد يقال هنا مسألة متعلقة بهذا المبحث وهي أن عبد الملك بن مروان لما أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هل يحتج له بمثل ما يحتج العمر أن الصحابة أقروه على ذلك ولم ينكروا عليه وأن القبر الآن في المسجد هل, هل هذه مثل هذه أم تختلف ها تختلف في ماذا لان عبد الملك بن مروان لما وسع المسجد من جهه القبر وكان الصديق قد وسع وغيره قد وسع من الخلفاء بعد الخلفاء الأربعة فوسع المسجد من جميع الجهات إلا جهه القبر فجاء عبد الملك بن مروان ووسع المسجد من جهه القبر وادخل القبر في المسجد وأخطأ في ذلك وانكر عليه علماء عصره ولا يزال علماؤنا ينكرون هذا هذا الأمر إلى يوم هذا أما ما فعله عمر له أصل هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وايضا سكت عنه الصحابة فصار اتفاقا واجماعا منه والجواب الثاني على قول عمر نعمة البدعه هذه لمن احتج به على أن في الدين بدعة حسنة هو أن هذا من باب المشاكلة كقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله فسمية تسمية السيئة الثانية لسيئة هذا من باب المشاكلة في اللفظ ولو أن شخصا ضرب شخصا فاقتص منه المضروب بهذه الضربة فتسمى هذه الثانية سيئة مثلها ولكن هل يؤخذ عليها ويأثم عليها ها؟ إذا كانت من باب القصاص لا يؤخذ عليها ومع ذلك قال الله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمنعف عفا وأصلح فأجره على الله فبعض علمائنا ومشايخنا يقول إن هذا من باب المشاكلة في اللفظ والمعنى يختلف وهذا الجواب جواب سديد ولا اعتراض عليه ويعتذر لشيخ الإسلام رحمه الله فيقال إنه ربما يقصد بقوله البدعه اللغوية وقد سبق تعريف البدعه اللغوية ومعناها هو ما كان على غير مثال سابق لعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقصد بماذا جمع الناس ام المواظبه على هذا الجمع المواظبه على هذا الجمع اما جمع الناس مرة ومرتين وثلاث على روايه فقد وقع ذلك من الرسول صلى الله عليه واله وسلم اذن كل بدعه في الدين فهي ضلاله وايضا لا يشكل على ذلك ما رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيام فاحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن في الدين بلع حسنة بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة والسنة هي الطريق فكيف يجاب على ذلك؟ نعم سن هنا يعني أحيا ولماذا حملناه على هذا المحمل؟ نعم سبب سبب سبب, سبب, سبب ورود الحديث وهو أن بعض الصحابة جاءوا في حاجة وفقر شديد فدع النبي صلى الله عليه وسلم للصدقه فاجتمع له كومين من طعام ولباس وجاء رجل يحمل سرة كادت يده ألا تحملها بل عجزت يده أن تحملها فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لذلك معرفة ساب نزول الآيات وساب ورود الحديث هذا من العلم المهم نعم يبقى إذن كل بلعة في الدين فهي ضلالة وأما ما فعله بلال بن رباح من صلاة ركعتين على إثر كل وضوء واحتج به بعض الناس على أنه في الدين بلعة حسنة فكيف يجاب على ذلك ايضا ها نعم. وقبل أن يقره هل كان مبتديعاً؟ لما؟ أيها بعد بعد إقراره؟ قبل الإقرار أن الصلاة مباح، أن الصلاة جائزة إلا في أوقات النهي صلاة النافلة جائزة إلا في أوقات النهي فلا يشكل على ذلك أن بلال رضي الله عنه كان يصلي ركعتين لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقره على على ذلك نعم لا ليس هناك إشكال لأن الصلاة لو أنت الآن قمت في وقت غير وقت النهي صليت ما شئت من الركعات هل يستطيع أحد ان يمنعك بعض الوضوء أو غير بعد الوضوء طالما أنه ليس في اوقات النهي الخمسة وأوقات النهي الخمسة عن التنفل المطلق هي وقتان تحرم الصلاة فيه فيهما وثلاثة أوقات تكره الصلاة فيها كراهه شديدة إلا لفريضة أو ذات سبب على قول لابن تيمية والشافعي في ذوات الأسباب خمسة أوقات ثنتان منها أو وقتان منها اثنان تحرم فيهما الصلاة وثلاثة أوقات تكرى فيها الصلاة وهي لتحرم فيها الصلاة ما هي نعم نعم نعم وقت شروق الشمس ووقت غروبها لأنها تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وحينما تغرب ايضا هذا يحرم الصلاة في هذا الوقت وثلاث أوقات تكرى فيها الصلاة وهي حملة بعد الفجر حتى تطلع الشمس بس حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمى وبعد العصر حتى تغرب الشمس والثالث حينما يقوم قائم الظهيره حينما تكون الشمس في في كبد السماء إلى أن تزول جهة المغرب وهو وقت دخول صلاة الظهر أو أذان الظهر فهذه الأوقات تكره فيها الصلاة وأما عند الغروب وعند الشروق فيحرم الصلاة تحرم الصلاة فيهم حتى ذوات الساب هذا فيه خلاف الشوكاني لما أتكلم في هذا قال وهذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها يعني في هذين الوقتين بالذات يبقى إذن كل بدعه في الدين فهي ضلاله وان الناس حسنا والبدعه اشد من المعصيه كما سياتي معنا لأن المبتدع مستحسن وانت الوقت نعم نكتفي بهذا القدر ونكمل الكلام في البدعه ان شاء الله في التعظيم منها في الدرس القادم Wa sallallahu alaykum wahi